A A A İnne asbata zaman zaman تغيرا ولا الزمان الزمان وجه الزمان ما غدارك الناس فيك غدارت الناس فيك غدارت وان جاك منه يقول الوقت ما له امان قول البشر للأساس ابعت قلوب وشره وشره اسكت وخلي سواله للغلا والحنان اشتاق لا والله الا اموت لا من طرات اموت لا من طرات الاسم تغير والزمن الزمن وجه الزمن nas mı ve zaman zaman zaman قلت طيب وزان وانا جروحي تزيد مع الزمن ما برّ مع الزمن ما برّ تخيل انك كبيرك مع زا وشان يدك على مدت الخيرات مبطي ضرت لكن عرفت الليالي السود والفجربان جارت لكيام يا ماما مرت عليك وجرت مرت عليك. اسمك تغير والزمان الزمان وجه الزمن خلوك ضايق من الدنيا في نفس المكان قدام عينك تشاهد والركايب سارت الناس متغيرا ولا الزمان الزمان وجه الزمن ما غدارك الناس فيك غدارا desmen <gülüyor> mağda